أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله مرتين نؤتها أدرها مرتين وأعتبنا لها Ya nisan, Nabi, Lesen, K. A. N. استقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا أقرن في بيتكن ولا تبر رجنة برجل جاهلي الأولا وأطن الصلاة. صلت وآتينا الزكاة واطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ والقانتين <Sessizlik> والقانثات صَامِرِينَ والصابرات والخاشعين وَالخَاشِعَاتِ غَلَّتْ صَدَّتْ والمتصدقات وَالْمُتَصَدِّقِينَ والطاعمات والحافظين سروجهم والحافظين سروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدْتَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً أَعَدْتَ اللَّهُ رون عظيم صدق الله العظيم